يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَأَنْفِقُوا مِمَّا من قبل أن يهدي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق واكم من الصالحين ولي يؤخر الله نفسا إذا جاء أجله والله خبیح بما تعملون